تَنَزَّلَ جَنَّهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِ إِلَّا عَجُوزًا فِي الغَافِرِينَ ثُمَّ مَرَّنَا الْآخِرِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ يَقُولُ إِنِّي لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصات المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض